قلب صفحات جريدة الزهرة حتى عثر على ركن الأستاذ رؤوف علوان وراح يقرأ بشغف وهو لم يزل على مبعدة أذرع من بيت الشيخ علي الجنيدي حيث قضى ليلته لكن من أي مدد يستمد رؤوف علوان وحية؟ ملاحظات عن موضة السيدات مكبرة الصوت رد على شكوى زوجة مجهولة أفكار لذيذة حقا ولكن أين رؤوف علوان؟ بيت الطلبة وتلك الأيام العجيب الماضية الحماس الباهر الممثل في صورة طالب ريفي رث الثياب كبير القلب والقلم الصادق المشع ترى ماذا حدث للدنيا وماذا وراء هذه الأعجيب والأسرار وهل ثمت أحداث وقعت كأحداث عطفة الصيار في حوادث نبوية وعليش والبنت الصغيرة المحبوبة التي أنكرت أباها علي أن أقابله الشيخ أعطاني فراشا فوق الحصيرة للنوم ولكني في حاجة إلى نقود علي أن أبدأ الحياة من جديد يا أستاذ علوان أنت لا تقل عظمة عن الشيخ علي أنت أهم ما لدي في هذه الحياة التي لا أمن لها وتوقف عن سير أمام مبنى جريدة الزهرة بميدان المعارف ضخم حقا بحيث لا يسهل السطو عليه وهذا الطابور من السيارات المحدق به كحراس الجدران الرهيبة وأصوات المطابع وراء القضبان كهينمة الراقدين في العنابر ودخل ضمن تيار الداخلين ثم وقف أمام مكتب الاستعلامات وسأل بصوت غليظ النبرات الأستاذ رؤوف علوان فرمقه الموظف فيما يشبه الامتعاض لنظرة عينيه اللوزيتين الجريئة لحد الوقاحة وأجابه بجفاء الدور الرابع قصد من توه المصعد فوقف بين قوم بدا فيهم غريب المنظر ببدلته الزرقاء وحذائه المطاط وزاد من غرابته نظرته الحادة الجريئة وأنفه الأقناء الطويل ولمح بين الواقفين فتاة فلعن في سره نبوية وعليش وتوعدهما بالويل وما إن انتهى إلى طرقة الدور الرابع حتى مرق إلى حجرة السكرتير قبل أن يتمكن الساعي من اعتراضه وجد نفسه في حجرة كبيرة مستطيلة زجاجية الجدار المطل على الطريق وليس بها موضع لجالس وسمع السكرتير وهو يؤكد لمتحدث في التليفون أن الأستاذ رؤوف مجتمع برئيس التحرير وأنه لن يعود قبل ساعتين شعر بأنه غريب حقا لكنه وقف دون مبالاة يحملق في الوجوه بوقاحة كأنما يتحداهم وقديما كان يرمق أمثالهم بعين تود ذبحهم فما حال هؤلاء اليوم أما رؤوف فلن يصفو له هنا وما هذا المكان بالملتقى المناسب؟ للأصدقاء القدامى ورؤوف اليوم رجل عظيم فيما يبدو عظيم جدا كهذه الحجرة ولم يكن فيما مضى إلا محاررا بمجلة النذير مجلة منزوية بشارع محمد علي ولكنها كانت صوتا مدويا للحرية ترى كيف أنت اليوم يا رؤوف هل تغير مثلك يا نبويه؟ هل ينكرني مثلك يا سناء ولكن بعدا لأفكار السوء وهو الصديق والأستاذ وصيف الحرية المسلول وسيظل كذلك رغم العظمة المخيفة والمقالات الغريبة وسكرتارياته الرفيعة وإذا كانت هذه المجلة لن تمكنني من عناقك فعندفتر التيفون سأعرف مسكنك افترش العشب الندية عند كورنيش النيل بشارع النيل ومضى ينتظر انتظر طويلا على كثب من شجرة حجب الضوء المصباح الكهربائي تحت سماء غب عنها الهلال مبكرا تاركا النجوم تومض في ظلمة رهيبة وجرت نزمة رقيقة لطيفة مقطره من أنفاس الليل عقب نهار أحمر طغى فيه الصيف ضغيانة ولم تفارق عينه الفيلا رقم ثمانية عشر لحظة واحدة موليا النيل ظهره شابكا راحتيه حول ركبتيه يا لها من فيلا خالية من ثلاث جهات والجهة الرابعة حديقة مترامية وأشباح هذه الأشجار تتناجى حول جسد الفيلا الأبيض منظر قديم طالما شهد بالثراء وذكريات التاريخ ولكن كيف؟ ما الوسيلة؟ وفي هذه المدة القصيرة حتى النصوص لا يحلمون بذلك اعتدت في الماضي أن لا أنظر إلى فيلا هكذا إلا عند رسم خطة للسطو عليها فكيف آمل اليوم مودة وراء فيلا؟ رؤوف علوان أنت لغز وعلى اللغز أن يتكلم أليس عجيبا أن يكون علوان على وزن مهران؟ وأن يمتلك عليه اشتعب عمري كله بلعبة الكلاب ووثب واقفا عند توقف سيارة أمام باب الفيلا ولما رأى البواب يفتح الباب على مصرعيه عبر الطريق بسرعة خاطفة ثم تصدى للسيارة منحنيا قليلا ليراه صاحبها ولكن الرجل لم يعرفه في الظلام فهتف بصوته الغليظ القوي استاذ رؤوف أنا سعيد مهران اقترب رأس الرجل من النافذة المفتوحة وهو يقول بصوت حلقي متزن سعيد. أوه. لم يستطع قراءة وجهه لكنه وجد في لهجته ما شجعه ومضت هنيهة صمت وجمود دون أن يفتح باب السيارة ثم فتح الباب وجاء الصوت قائلا اركب بداية حسنة رؤوف علوان هو رؤوف علوان بالرغم من السكرتاريا الزجاجية والبلة العجيبة وانحضرت السيارة في ممشى كضلع القيثارة متجهة نحو مدخل السلملك سعيد كيف حالك رجل ومتى خرجت؟ أمس أمس؟ نعم كان يجب أن أقصدك ولكني شغلت بمسائل عجلة وكنت في حاجة إلى الراحة فبدت ليلتي عند الشيخ علي الجنيدي أتذكر؟ فقال وهما يغادران السيارة إلى بهو الاستقبال أوه شيخ المرحوم والدك شهدت حلقاته معك أكثر من مرة كانت مسلية وكان يعجبني غناء المنشدين وأضاء خادمنا النجفة فخطفت بصر سعيد بمصابيحها الصعدة ونجومها وأهلتها وعلى ضوئها المنتشر تجلت مرايا الأركان عاكسة للأضواء وتبدت التحف الثاوية على الحوامل المذهبة كأنما بعثت من ظلمات التاريخ وتهاويل السقف وزخارف الأبسطة والمقاعد الوثيرة والوسائد المستقرة عند ملقى الأقدم وأخيرا استقر البصر على وجه الأستاذ الممتلئ المستدير ذلك الوجه الذي طالما عشقه وحفظه عن ظهر قلب لطول ما احدق فيه منشطا وبين راح الخادم يفتح بابا مطلا على الحديقة في الجدار الأيسر ويكشف عنه ستائره مضى وهو ينظر إلى الأستاذ ويلحظ الروائع مسترقا وسرعان ما جرى تيار دسم مفعم بالعبير واختلطت الأضواء بالشذا فأوشك رأسه أن يدور وجهه امتلأ كوجه بقرة وشيء خفي سرى في شخصه جعله ممتنعا رغم طلاقة الوجه وحسن السلوك وابتسامة الثغرة وثمت رائحة سحرية لا تصدر إلا عن دم أزرق رغم أنفه المائل إلى الفطس وفكيه البارزين وقلبه يخفق في اشفاق ويتساءل عن المقر إن انهدم الركن الوحيد الباقي وجلس رؤوف على كنبة قريبة من باب الفرندا وأشار إليه أن يجلس على مقعد وثير يمثل جانبا من ضلع لمربع من المقاعد تطوق عامودا نورانيا شفافا موشى بصور أسطورية فجلس بلا تردد وبلا مبالاه كعادته ومد الأستاذ ساقيه الطويلتين متسائلا هل جئتني في الجريدة؟ نعم ولكن اقتنعت بأنها مكان غير مناسب للقاء فضحك عن أسنان اكتنف منابتها لون أسود ثم قال الجريدة عبارة عن دوامة لا تهدأ وهل انتظرت هنا طويلا؟ عمرا كاملا فضحك رؤوف مرة أخرى وقال بلهجة ذات معنى لا شك أنك عرفت هذا الطريقة من قبل فضحك سعيد أيضا قائلا طبعا عرفت فيه زبائن لا ينسى فضلهم. فيلا فضل باشا حسنين وقد خرجت من زيارتها بألف جنيه وقرط ماسي نادر من فيلا الممثلة كواكب وجاء الخادم يدفع أمامه نضدا قامت عليه زجاجة وكأسان وجردل صغير أنيق بنفسجي اللون مليء ثلجا وطبق نضد فوقه التفاح على هيئة هرم وصحاف فواتح شهية وابريق مياه فضية وأومأ الأستاذ للخادم فانسحب وراح يملأ بنفسه الكأسين ثم قدم أحدهما إلى سعيد ورفع الأخرى قائلا صحة الحرية وأفرغ سعيد كأسه دفعة واحدة على حين تناول رؤوف رشفة ثم سأله وكيف حال بنتك؟ أوه نسيت أسألك لما بيت ليلتك عند الشيخ علي؟ إنه لم يدري شيئا ولكنه ما زال يذكر أنه أنجب بنتا وفي إجاز بارد قاس سرد له تاريخ مأساته حتى قال أمس زرت عطفة الصرفي فوجدت مخبرا في انتظاري كما توقعت وأنكرتني ابنتي وصرخت في وجهي وملأ كاسا أخرى دون استئذان فقال رؤوف حكاية مؤسفة أما بنتك فمعذورة إنها لا تتذكرك وسوف تعرفك وتحبك لم تعد لي ثقة في جنسها كله هكذا أنت الآن أما غدا فمن يدري ستغير رأيك بنفسك وهذا هو حال الدنيا ورن جرس التليفون فقام رؤوف إليه وتناول السماعة ثم أصغى قليلا وسرعان ما ابتهج وجهه بابتسامة عريضة فرفعه ومضى به إلى الفرندا تابعه سعيد من أول الأمر بعينيه الحادتين امرأة هذه الابتسامة وهذه الرحلة إلى الظلام لا تكونان إلا لامرأة ترى أما زال اعزب ها هما يجلسان جنبا إلى جنب يتبادلان الشرب والحديث ولكن ثم شعورا كالإحساس الخفي المنذر باكتشاف دمل يوسوس له بأن معاودة هذا اللقاء شيء عصير حقا لا يدري لماذا يطبق عليه وهو يصدقه كإنسان يعتمد كثيرا على غرائزه الملهمة إنه اليوم من أهل الطريق الذي لم يعتد زيارته إلا معتديا ولعله تورط في الترحيب به مضطرا ولعله تغير حقا فلم يبق من الشخص القديم إلا ظل صورته وجلجلت ضحكة في الفرندة فازداد تشاؤما وتناولت فاحة بهدوء ومضى يقضمها ما حياته إلا امتداد للأفكار لهذا الرجل الضحك في التلفون فإذا كان قد خانها فلويل له وأخيرا عاد رؤوف علوان من الفرندا فوضع التليفون على حامله ثم جلس وهو يبدو راضيا تماما مباركة عليك الحرية هي كنز ثمين يعزي عن فقد أي شيء مهما غلى فتناول قطعة من البسترمة وهو يهز رأسه بالإيجاب ولكن دون اهتمام جدي وها أن تخرج من السجن لتجد دنيا جديدة وملأ كأسين ومضى سعيد يلتهم ألوان الطعام بشراها وحانت منه نظرة إلى صاحبه فابتسم هذا بسرعة ليغطي على نظرة امتعاض أنت مجنون إن تصورت أنه يرحب بك من قلبه ما هي إلا مجاملة بانتحياء ولن يلبث أن يتبخر هذا الحياء كل خيانة تهون إلا هذه يال الفراغ الذي سيلتهم الدنيا وبدى رؤوف يده إلى علبة سجائره المحلات بنقوش صينية في تجويف بالعامود المضيء فتناول سجارة وهو يقول يا عم سعيد زال تماما جميع ما كان ينغص علينا صف الحياة فقال سعيد من فم المكتب طالما هزتنا الانباء في السجن من كان يحلم بشيء كهذا ثم وهو يحدجه بنظرة باسمة لا حرب الآن لتكون هدنا ولكل جهاد ميدان وألقى سعيد نظرة فيما حوله قائلا وهذا البهو الرائع كالميدان وأسف على إفلات هذه الملاحظة ولمح في عيني صاحبه نظرة باردة ألا يعرف لسان كما الأدب وتساءل رؤوف بهدوء غاضب أي وجه شبه بين البهو والميدان فزع قائلا أقصد أنه مثال للذوق الرفيع فضيق رؤوف عينيه طعاضا وقال بسخط واضح المراوغة عبث افصح عما بنفسك أنا أفهمك وأنت خير من يعرف ذلك فضحك سعيد متوددا وهو يقول لم أقصد سوءا على الإطلاق يجب أن تذكر دائما أني أعيش بعرقي وكدي هذا ما لشك فيه مطلقا بالله تغضب هكذا فرح يدخن السجارة بسرعة عصبية دون أن ينطق حتى اضطر سعيد إلى التوقف عن الأكل وقال بلهجة المعتذر لم أتخلص بعد من جو السجن فيلزمني وقت طويل حتى أسترجع آداب الحديث والسلوك ولا تنسى أن رأسي ما زال دائرا من أثر المقابلة الغريبة التي أنكرتني فيها ابنتي والظاهر أن رؤوف أعرب عن عفوه برفع حاجبيه الصاعدتين شعيراتهما إلى أعلى ولما رأى عيني الرجل تنتقلان بين وجهه وبين الطعام كأن أستأذنه في معاودة الأكل قال بهدوئه السابق كل فهجم سعيد على بقايا الصحاف بلا تردد ولا تأثر بما كان حتى مسحها وعند ذاك قال رؤوف ولعله رغب في إنهاء المقابلة يجب أن يتغير الحال تماما هل فكرت في المستقبل؟ فقال سعيد وهو يشعل سيجارة لم يسمح الماضي بعد بالتفكير في المستقبل يخيل إلي أن النساء أكثر عددا من الرجال فلا تكترث لخيانة امرأة أما بنتك فستعرفك يوما ما وتحبك المهم الآن أن تبحث لك عن عمل فقال وهو ينظر إلى تمثال إله صيني بدأ آية في الوقار والنعاس تعلمت في السجن الخياطة فتساءل الأستاذ في دهشة أترغب في أن تفتح دكان خياطة؟ فقال بهدوء بكل تأكيد كلا ماذا إذن؟ فقال وهو يحدجه بنظرة وقحة لم أتقن في حياتي إلا حرفة واحدة فتساءل كلم زعج أترجع للنصوصية؟ هي مجزية كما تعلم فصرخ بحدة كما تعلم من أين لي أن أعلم؟ فرمقه بدهشة قائلا لما تغضب هكذا؟ قصدت أن أقول كما تعلم عن ماضي أليس كذلك؟ وخفض رؤوف عينيه كأنما يقنع نفسه بقوله ولكن وضح أنه لم يعد في الإمكان أن يعود وجهه إلى صفائه الطبيعي وقال بلهجة من يرغب في الإجهاز على الحديث سعيد ليس اليوم كالأمس كنت لصا وكنت صديقا لي في ذات الوقت لأسباب أنت تعرفها ولكن اليوم غير الأمس إذا عدت إلى اللصوصية فلن تكون إلا لصا فحسب. فوقف في عصبية وهو يواجه اليأس في صراحته القاسية ولكنه خلق انفعاله بإرادة من حديد فعاد إلى الجلوس وهو يقول بهدوء اختر لي عملا مناسبا أي عمل تكلم أنت وأنا مصغن إليك فقال بسخرية خفية في الأعماق يسعدني أن أعمل صحفيا في جريدتك أنا مثقف وتلميذ قديم لك قرأت تلالا من الكتب بإرشادك وطالما شهدت لي بالنجابة فهز رؤوف رأسه في ضجر حتى لعب الضوء فوق شعره الأسود الغزير وقال لا وقت للمزاح أنت لم تمارس الكتابة قط وأنت خرجت أمس فقط من السجن وأنت تعبث وتضيع وقتي بلا طائل فقال بامتعاض إذا علي أن أختار عملا حقيرا لا عمل حقير على الاطلاق ما دام شريفا غلبته المرارة بعد اليأس فلم يعد يبالي بشيء وبسرعة جرى ببصره في أنحاء البهو الأنيق ثم قال فيما يشبه التحدي ما أجمل أن ينصحنا الأغنياء بالفقرة فكان جوابه النظر في ساعته فقال سعيد برقة أنا واثق من أنني أخذت من وقتك أكثر مما يجوز فقال رؤوف بصراحة شمس يوليو نعم فأنا مرهق بالعمل فوقف وهو يقول أشكر لك الضيافة والعشاء ونبل الأخلاق وأخرج رؤوف حافظة نقوده فأعطاه منها ورقتين من ذات الخمسة جنيهات قائلا حتى تفرج ولا تؤاخذني إذا قلت لك إنني مرهق بالعمل وإنه من النادر أن تجدني خاليا كما وجدتني الليلة. فتناول الجنيهات باسما وصفحه بحرارة ثم قال بنبرة رجاء: ربنا يتم نعمة عليك. للمزيد حمل تطبيق إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي.com